الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على مبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انتهينا فيما سبق إلى صد شيء من فوائد قوله تعالى وإذا طلق النساء فامسكوهن جالهن فامسكوهن بمعروف أو سبقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إلى آخر إلى هم انتهينا فلنكمل الفوائد فلنكمل فوائد هذه الآلة وأحكامها أن من أنسك امرأته أي راجعها في العدة للإضرار فيها فإنه قد ظلم نفسه وظلم النفس محرم لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني جعلت الظلم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أعاد زوجته بالرجعة للإضار بها فإنه يظن أنه قد انتصر وكسب فرد الله عليك ودين أنه ظالم لنفسه ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يسعى لنفسه في الشر من حيث لا يشعر لأنه مراجعة لزوجته يظن أنه يتشفى منها بإرادة الإضرار ولكنه في الحقيقة قد ظلم نفسه من حيث لا يشعر وليم طوائد الآية الكريمة وأحكامها تحريم اتخاذ آية الله الهزوى لقوله ولا تتخذوا آية الله الهزوى فإن قال قائل هل كل ظلم يظلمه للإنسان نفسه يكون من اتخاذ آية الله الهزوى فالجواب لا شك أنه إن راد المستهزأ بآتي الله فإنه خذو وكفر بالله عز وجل كنا قال الله تعالى ولئن سألتم لا يقولن إنما كنا نقول ونلعب قل آب الله وأياتي ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرت بعد إيمانكم أما إذا لم يكن المستهزأ لا يكفر لكنه بمنزلة من اتخذ آية الله يهذون حيث لم يقم بما أوجب الله عليه ولم يسق ما حرم الله عليه ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أنه يجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه ونعم الله لا تقصى نعم مادية مالية أهلية علنية أماء كثيرة لا تحصى انظر الآن النفس الذي يصعد وينزل لا تحس به مع أنه دائم ومع أن الحياة تتوقف عليه فهل من أحد يستطيع أن يحسي أنفاسه في يوم واحد لا يمكن وإذا كان كذلك فإن نعم الله لا تحصى هذا في النفس فقط فكيف بحصول الشرب والأكل واستساغتهما وتصريفهما في البطن والأمعاء وغير ذلك مما لا يخصر لذلك نقول إنه يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه والفائد من ذلك النعمة شكر النعم عز وجل وشكر النعم هو طاعته متبارك وتعالى تليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كن طيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين أمنوا كل من طيبات ما رأتناكم واشكروا لله فالرسل أمر بالعمل الصالح يعني الأعمل بالأكل من طيبات والعمل الصالح والمؤمنين أمروا بالشكر كل من طيبات من أقوالكم شكر لله. فدل ذلك على أن الشكر هو العمل الصالح، وعلى هذا فالإنسان إذا تذكر أن الله عليه زاد طاعته لله عز وجل، وقيامه بأمره، والاجتناب لمهله، ومن فوائد هذه الكلمة أن أكبر من التي الذي أنعم الله بها علينا ما نزل ما أنزل علينا من فتنة والحكمة. وجه ذلك أن الله تعالى خصها بالذكر مع أنها من النعم وتخصيصها بالذكر يدل على أنها أشرف هذه الأنواع ودليل ذلك قوله تعالى في ويقول قدر تنزل الملائكة والروح فيها فإن روح جبريل وجبريل من الملائكة بلا شك لكنه نص عليه لأنه أشرف الملائكة وقوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى من الصلوات وهي صلاة العصر لكنه ذكرها بعد التميم لأنها أفضل الصلوات فنقول إذن ما أنزل علينا من يتاب الحكمة هو أفضل النعم ولا شك في هذا فإن الإسان يدوفق لشكر هذه النعمة العظيمة وهي عن ذلك القرآن حاز على خير كثير ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن القرآن كلام الله. بقوله تعالى وما أنزل عليكم من كتاب وحكمة وهذا الذي أجمع عليه سلف الأمة أن القرآن كلام الله. سبيل هذا قوله تعالى ومن أحد من المستقيم تجارك فأجل حتى يسمع كلام الله أي حتى يسمع القرآن. ومن فائد الآيات الكريمة عنو الله تبارك وتعالى لقوله وما أنزل عليكم فإذا كان قرآن كلامه وكان نازلا دل على أن المتكلم به كان آليا وهذا أعني عنو الله تعالى بذاته هو الذي دل على الكتاب والسنة وإجماع الثلاث والعقل والفطرة كما أن علوه معنوي قد دل عليه ذلك أيضا الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفترة فيجب على الإنسان عقيدة أن نؤمن بأن الله تعالى نفسه فوق كل شيء كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وأنه جل وعلا استوى على العرش والعرش هو سقف المخلوقات كلها وهو أعظمها وأصعبها وأكبرها والله تعالى قد استوى عليه أي على عليه عروة يليق بجلاله وأعظمه وليس كالسواه إنسان على الفلك وعلى تهمت العام لأنه لا مما بين الخالق والمخلوق كما الله تعالى رب اللهم فل الآلاء وهو العزيز الحكيم وقال تعالى فَيَا أَتِيبُ الْبُرْدِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ومن فوائد هذه بآية الكلمة اطلاق اسم الكتاب على القرآن اطلاق اسم الكتاب على القرآن لأن القرآن مكتوب فهو مكتوب بين أيدينا وكذلك أيضا مكتوب الصحف التي في أيدي المذائكة كما قال الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره فصح في مكرمه مرفوعة مطهرة بعيدة سفرة وهو كذلك يظهر مكتوب في الأحل المحفوظ كما قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ومن فوائد هذه الآية الكريمة اجتمال الشريعة الإسلامية على الحكم وأنه ليس فيها شيء إلا مقرونا بالحكمة فكلما شرع الله عز وجل في كتابه فإنه مذني على فكمة الله تبارك وتعالى لقوله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ومن فائد عيات الكريمة أن الموعظة حقيقة إنما يهد الكتاب والسنة لقوله يا عظكم به ولا واعظ أشد أشد من واعه القرآن قال الله تعالى يعيه الناس قد جاءتكم موائدة من ربكم وشفاء لمرضي ولا واع أوقع في النفوس من القرآن قال الله تعالى نقولون فائدات كريمة وجوب تقوى الله عز وجل بقوله تعالى واتقوا الله والتقوى هي اتخاذ وقاعة من عذاب الله في فعل أوامره واجتنابنا وهي ومن فوائد لا تبترينا أنه يجب علينا أن نعتقد بأن الله بكل شيء عليم يقوله تعالى واعلموا أن الله بكل شيء عليم وأنه تبارك وتعالى محيط بكل شيء قال الله تبارك وتعالى يتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى عن الذين يحلون عشر من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاعط للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عدد الجحيم أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تابوا واتبعوا سبيله إنه على كل شيء قدير وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته